لعاة القرآن الكرمين الصواهرة من من بينات علينا القاري الشيخ نحن نجعل ما يتوسر من سورة البقرة أعوذ الله من الشيطان الرليم. بسم الله الرحمن الرحيم فإن أحصرتم فما سيسر منا وَلَا ولا تطلقوا أوسكم قد فمن كان ألقرو سكم حتى يبلغ الذي يمحله I'm feeling سيسر من الذي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام <متصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله <تصفيق> <تلك> الله الله ارام الله الله, الله. الله. من لم يجد فصيام ثلاثة أيام تلك عشرة كاملة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى No. Oh, cool. ما تفعلوا من خير لم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى من ربكم فإذا أفضتموا من عرفات فاذكروا But is <laughs> um واذكروكم كما مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أَوْ ذكرا ناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا خسانة ربنا ربنا آتنا في الدنيا خسنة ربنا فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْنِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا وعليه لمن اتقى واتقوا الله واظلموا انكم اليه تحشرون Amen. Amen. Amen. من اسم جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه تهب <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إِنَّهُ لكم عدود Hey! فَيَذَنَنْتُمْ مِنْ بَدِ مَا جَاءَ قُمْ بِيَنَا تُفْعَلُمُ ال Rahman ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما <تصفيق> لا فنبق بين أحد من الرسل. أنا <تصفيق> وإليك. وَالْمُؤْمِنُونَ الدكتور لا يكن كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما قملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل نا ما لا طاقة لنا نبي. ربنا ولا تحمدنا ما لا طاقة لنا نبي. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا تنقوم القد عظيم ترى علينا القاري والشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سوره البقره